Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus, Plus. En, kijk Radio Plus op 92.4, 92.4. Via brug die aanwijsen in de scherpte de geheuwe te tabeun. Acht en wees er een ijs van terbouwien bij niebbe te taling bij terudant. Je stankeren اختتام فعاليات الملتقى الربيعي الأول لدوس الذي ينظم تحت شعار جميعا للحفاظ على التراث المعماري السوسي وساكنة منطقة ايت مخلوف باقليم تارودان تعبر عن استيائها مما اسمته التهميش والإطصال انطلقت يوم أمس فعاليات الملتقى الربيعية الأول لدوس ملال تحت شعار جميعا للحفاظ على الثراث المعماري السوسي الملتقى ستختتم فعاليته هذا اليوم وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الزميل إبراهيم كنفار رئيس لجنة الإعلام والصحافة بالملتقى زميل إبراهيم مرحبا مرحبا طيب إبراهيم نعم. الذي يميز هذا الملتقى في دورته الأولى نعم فالملتقى الإعلامي الرافع الأول لذويس الذي ننظم وتحت شعار جميعنا حفاظ على التراث المعماري السلسي يتميز بتقديم عدة عروض لامسة كل من المخطط الاخضر والعلاقة الصحة والبيئة ورجالة العلم والصاحب لقبلة ذويس كما نظمت الجمعية الإحسانية لذويس البارحة أنتي دينية أو مسابق شعرية بين طلبة المدارس زالت تعتيد قل منطقة دوسلدورف. إلا أنه إلا أن الذي أعطى قيمة نوعية للمنطقة الجلافية من رحلة من مدينة داربلا وريبات والقناطر إلى منطقة دوسلدورف استفاد من هذه الرحلة حوالي 1120 مائة شاب من أصول المنطقة. نعم. أما أصبح أصبح اليوم نظمة جمعية دوسلدورف بتنسيق مع جمعية الاتحاد مانش. واحد الحمراطيبيا لفائدة ساكن. منطقة استفاد منها الزياد من ألف وتسعمائة شخص. نعم في سؤال ثاني الزميل إبراهيم لو سمحت اليوم إن شاء الله سوف تختتم فعالية الملتقى. فإلى أي حد يعني تم تحقيق الأهداف التي سطرتها اللجنة المنظمة؟ حقيقة خلال أي تظاهرة في ما كانت في دورة الأولى يكون هناك تخوف. إلا أنه لله الحمد فوجئ الجميع بالنجاح الكبير للملتقيات في الدورة الأولى وكان الإقبال قياسياً. حيث يحلل المنطقة غالبية السناليين والسناليين القاطنين بعد سنود المغربية كما عرفت هذه الحملة الطبية يقبل فاقه في تقديرات اللجنة المنظمة حيث جلنا نحن مئات ومئاتين شخص عب... الذين عبروا عن رغبتهم في استفادة بيد أن الحضور تجاوز ألف سجمية مستفيد نعم أه... زميل إبراهيم أكلفار رئيس لجنة الإعلام والصحافة بالملتقى الربيعية الأول لإدوث ملالة كنت معنا مباشرة عبر الهاتف شكرا جزيلا لك في موضوع اخر عبرت ساكنة منطقة ايت مخلوف باقليم تارودانت عن استيائها مما اسمته التهميش والاقصاء وغياب استراتيجيات تنموية للنهوض بالمنطقة هبرا الدقيقة الثانية بعد الساعة الرابعة تذكير في ختام هذا الموعد الاخباري بابرز ما جاء فيها 24 إطاراً تربويا بنيابة التعليم بيتارودانت يستنكرون حرمانهم من نشاط تربوي تكويني اختتام فعاليات الملتقى الربيعي الأول لدوس الذي ينظم تحت شعار جميعا للحفاظ على الثرات المعماري السوسي وساكنة منطقة ايتمخلوف بإقليم تارودانت تعبر عن استيائها مما أسمته التهميش والإقصاء أزكى وأعطار ثحايا من أكرم في الهندسة الإذعية ورشيد بن في تقديم مواد النشر بعد حين يتجدد لقاؤكم والزملاء بالقسم الرياضي ضمن برنامج جاسد الملاعب بعد قطع الشريط الرمزي وإزاحة السّتار عن اللوحة التذكارية، قام جلالة الملك بجولة. الاهتمام بالطفولة المغربية أصبح يحتل مكانة مهمة. <تكيغصاديتيلال> وافدت مصالح الدرك الملكي نوفة هذا الشخص. في أخبار حرب الطرق. مسألة وتشبه بالمدعو نيجا تعود إلى الواجهة من جديد. في أخبار المال والأعمال. أنها تموسة الدار البيضاء على روسيا أنها لن تعجل بنشر. رحبت الحكومة العراقية بانتخاب المرشح. ديمقراطي براكو فاما راديو بلس كل الاخبار اجتمعت هنا بركات مرحبا بكم تيتنا نرديدو بسم الله نتمنى ادنا تزرينا تيزي لوقت نونو فوك تلينا نسلمو على زينن راديو تدرت تزورنا غلا سيدي داوسم الله اللي جالنا دبليو دبليو تمقيت dat